بوك تو وعيسة اي اوسو ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون في الخوتل بوبلاكي في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى توشوت الدش لا يعمل. لا يعمل. نما تبلّغود. لا يوجد ماء ساخن. لا يوجد ماء ساخن. مُجَتِّلِتَهَ دَعُوَبَوْ بَرَأَيْتَ. أيمكنكم أن تكلفوا أحداً ليصلحه؟ أيمكنكم أن تكلفوا احدا يصلحها؟ لا يوجد تلفون في الغرفة لا يوجد في الغرفة. تلفزيون لا يوجد تلفزيون في الغرفة لا يوجد في Собата нема балкон. ЛеЈује балкон. Шурфа? ЛеЛГурфа. ЛеЈује балкон ЛеЛГурфа. Собата е премногу гласна. ЛеІГурфа сахиба. ЛеІГурфа сахиба. Собата е премногу мала. الغرفة صغيرة جدا. الغرفة صغيرة جدا. سوبتا الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. پرنوتو نرابوتي. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. الكلما عُردوت نيرابوتي المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل تلفزيوروت اراسيپان التلفزيون معطل التلفزيون متعطل توا نيمي سدوباجا هذا لا يعجبني هذا لا يعجبني. طا ميبرسكو. السعر عالٍ جداً علي. السعر غالي جداً. عندكم ما هو أرخص؟ ما هو أرخص؟ إما هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا هل يوجد بنسون بالقرب من هنا هل يوجد بنسون بالقرب من هنا هل يوجد مطعم؟ بالقرب من هنا هل يوجد مطعم بالقرب من هنا